الحمد لله وصلاة والسلام عليكم. صلى الله عليه وسلم. من كن ما قال ابو الفقه. قال ابو صلو الفقه. اقموا الكلام والامر والنهي وعام والفقه. الجمل والمبين والظاهر والاول والاخال ونسف والنسوف والاجماع والابار والقياه والحظر والاباح وترتيب وطفاة المبكي والمساح كانوا اجتهدين. الكرامدان على أل المقيمة ده. تعريف بالاعتبارين. عمل تقوى الفرق بين والعلم والعلم البقود والكتابي. فقال أقسام الكلام أما أقسام الكلام فأبل ما يتركب منه الكلام 8 اسم وفعل فعل وحرف أو اسم وحرف قلنا المبحث ذمع فارغوي وكانش المقروض يدخل يا أصدر يعني. يعني والكلام ينقسم من هنا يعني الكلام الفقه الأصولي يعني لأمر ونه وخبر واستخبار لهو وإن كان كان الأولى يقسم لإيه لخبر وإنشاء والإنشاء بقى يقسم بعد كده لأمر واستفهام وتماني وعرب وقسم وينقسم أيضا لتماني و كل الحاجات عدد كل صبر دخلت تحت القسم الإنس ومن وين آخر ينقسم إلى حقيقة مجازي تكلمنا كثير موضوع الحقيقة إن الحقيقة على تحسين قالوا إن الحقيقة هو دقيعة في الاستعمال الموضوع أي موضوع اللغوي أو الشرعي أو العرض والقول الكيمة التي تعمل كيمة الصلح عليه في المخاطبة دوت معناه أن هم لا يعترفوا بالحقيقة إلى حقيقة اللغوية ويبقى بقية كل مجاز دوت مصالح عليه في المخاطبة. النصوح الملكي مصطول إحريم المحطم نواتل الثاني قد وشاء ما شريح عنه لا يستطيع فى القطار عربي ولكن ما تجوز او شو وزن عنه ونوعه يعني اخدام الكلمة فى لي ريما وها الحقيقة اما واما شرائية واما عربيا عند الكاتبة وانا تقول اما نيادة او نقصان او نقل او استعاره يعني نقل المعنى عن نوعه تمكنكم بذية كلام او بنقص كلام او نقل معنى من مكان الى مكان او استعاره مجاز لياله مثل قوله تعالى لنكه شيء والمجاذب النقوان بقوله تعاوة للقرية جاذب المخلف الغائط فيما كده للإنسان بمجاذب للتعارة فقوله حجار يريعى مجد قلنا ربيها و في الابر الثاني هو ابوث الأمر وفصراح الابر اسم هو الناهي يعني شو الناهي الامر هو الناهي, الناهي. الناهي فلنباب واحد الامر هو الناهي والامر استبعاء الفعل بالأمر هو دونه على تبيل وبيعال الأمر هو اتبعاء يعني طلب الفعل بالقول طبعاً طلب الفعل يبقى أولي طلب الترك هو يبقى تعليم منها والفعل تخرج منها اتبعاء الترك بالقول أخرج منها او أو الكتابة لأنه يعطي يكونوا لويين يعني بالإشارة أو بالكتابة على انها من الكام هو قوله بس ولكن القضية ما كنمش عن نفس الموضوع القول ديها شوية يعني مناشاة لأنها هو الإشارة مخهومة فهماً دقيقاً ولا هاش عنها غدت لكأنها يعني مثلاً ما يوم وقف إن شاء الله يدينا كده يوقفوا عن الكلام إشارة مخهومة فده في عائل الفعل أو إشارات المخهومة كان من كتب السفار والكتابة يبقينها سفار وعلى المشيخ العثامية التوراه نفسنا الناس مكتوبة ما بيهاش قولة نفسنا الالواح مكتوبة دقيقة كده أنا مفتوض ما بيهاش بالقول كده سيب ممن هونه يعني يبدعي أفعل من اللدونه بل العلاء يأموه ممن هو دونه على سبيل الوجود فأرج منها على سبيل الوجود هيكم سامة والوجود طيب هنا خشكات ممن دونه دا ممكن الأموه يبقى من الأدنى جلس مستعلى عليك يعني مثلا لو واحد يسكين على الحابة ويحددك وانت المديرك لنا ولا حاجة ومرك بفعل شيء وهو كده مستعلى عليك ممكن هون فأنا شو أنه ما هي العريف ثاني أو بل تعريف المواصلة عن المتحرين بسان فرصياتك فالدعاء الفعل فيما? ولكن قال بصيغة معلومة بل معلومة. بل من قصرات الكتاب أو مكتوب بصيغة معلومة على وجه للفعل سواء من الأعلى الأدنى أو من الأدنى إلى الأعلى وكانت وجه للعباس على سويل اللوف ما شو شفت يعني إيه بطيئة وطبعا الأغلب هو اللي هنا اللي هو من إيه لأنه يعني, يعني الأعلى يوم والينا. ده الاغلب ولكن مهمية خالفة فعلة ديكو من الاول بس تعريف الامر غلب الفاعل من الاعلى الى الان ولكن طب على سبيل الايجاب وصيغة وفعل وطبعا ايه فعل ده مثال مثال الامر له صيغ ماشي لكن اخر الصيغ هي صيغ الامر اللي على وزيز وهي عند الاطلاق اللي هي ايه صيغة الامر يعني عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. عليه ده اللي هو على ايه? على وجوب. وهي اللي يطيغى في الامر. عند الاطلاق. تجرد عن القرينة تحمل عليه. ايه عكس الطلاق? التقييد. فلو مقيدة بسفل. او وجدت قرينة. فلو مطلقة ولكن وجدت قرينة ممكن تصرط عن وجوب. يعني ايه تقييد? همم? ممكن ما امر باليجوب لو مقيدة الصفة. يعني مثلا اليوجب النبيي. كده اه الاذكي. على التعالي. كده قيد الامر. فالذكي. فقعدا مش امر بالاجابة الكل مقيدة معينة. بقى. بالصفة. اينشي. الاطلاق. الاطلاق ده عاكي التقييد. التقييد اللي هو لقيد الفعل والامر دوت بصفة معينة او لناس مخصوصة وكلام ده. كان قيد للنسية ما نعتبرش بال... بال... على الوجوب لفلمنان. ماشي زي ما احنا قلنا. يجيب على سؤال الذكي. فدوت امر. بس امر على الوجوب. بس نكفو. اللقيد بالذكي. بل... التجاوب عن القرينة دي هي القرينة اللي هيبعد هيقول بعد شو سوف الامر والوجوب. ماشي? ملغته يفعل وهند الاطلاق وتجرد على القرينة عليه اي على الوجوب. الى ما دل للدليل على ان المغادر منهم او الاباحة تمام ولا تضي استكرار على اخيح مولا الصغير يعني اثمية شفية مناقش قويلة الامر مرة الوحدة يقتل استكرار ولا يبقى الامر في المرة الوحدة يبقى على المرة, المرة الوحدة ويبقى كده اتقل ويبقى عن الفاعل ويحسنها حديث ايه عليه الصلاة بتاع الاحج يعني لما اجاب الفاعل قال له كما بيسألها كل عام فالنبيان رب عليها قال له لو قلنا نعم لو وجدت فضروني ومت فاركتون فجاء مهوم ان هو سائل كان بيسأل فالنوط يعني مهوم من الامر هو لمن رحض والسائل لما سألها عطفي كل, كل عام بدأت غير مقالب وقال الكلام من الامر ان هو المرحض كده يبقى الموضوع محدومي اولا ما كانش الفي صحيح إلا ما دلت دي على قصد التكرار ولا تعطي القرآن دخلوا في الموضوع باكير يعني مثلا إيه مثال أهل الإنسان مور بها مرة واحدة وانتينة والتقصد التكرار صوم رمضان مثلا اقتضي الترار ولا هو رمى مرة لا اقتضي التكرار ولكن فقال له بأمر ما يرضيش المرض مش كل الأوامر أوامر محظوظة اقتضي المرضى وقامت اقتضي التكرار طبعا الرب المعروف ان هو اقتضي التكرار عشان الدليل على كده إما الدليل اللي او يف يبقى هو في الاصل الامر لو امره مجرد تقتضي قرره الا لو دل الدقي على تكرار موشي ولا تقتضي على الصحيح الا دل الدقي على قصد ولا تقتضي الثور يبقى الامر لوجوء مجرد عن القرنة مطلق ومجرد عن القرنة هل يقضي ان السعال يكون فالقرنة يعني من بدنا تقريبا مثالها الوحيد الحج يعني الحج تقضي حج مستهلا بالتقليل مثل الصلاة إنها تارك الصلاة في أول الوقت وصلها في عشر الوقت لأ ولا يتم إلى خروب الوقت ومسكين على إنها تجيب من بداية الوقت يبا هم مرتفين إن دهو دون ولكن مقتام الأخير إلا لما الوقت يرس الكالف الحج في الحج على الفور أمر التراسي هو أمر تراسه جرب مناطين على الفور؟ يعني لو أخر الحج يتم أو لا يتم هو مقتل صدرة وممكن يطلع الحج. قال لي يا ام بان هو ما يحجي الخنادي فاشنا قلنا الامر اصطر الفور يبقى اللي يعني شخصي الخنادي وهو عهل المجوث وحج بعد كبعه بدل اشكاية ولكن اصطر الفراخي يبقى خلاصة ما حجهش مرات يا ولا ما اعتمش ما اعتمش احنا قلنا الامر اعتمش وقت لو مات قبل الموت المتاجي ليه يا ام فالاشكاية هو اسم لممات فهو ده الاشتر وحيد فبقالي. ولكن بعيد المفادي لها مبتقين عليها والمفا كلهم قالوا ان هو ما سامش بالتأخير وادى ادى موت فهذا المفتوح بالمشكلة في ان احنا نحضرها قاعدة الاحفن نشيل قاعدة بعد مبنى ما هو قاعد يبقى ينقش وقاعد ما سامل يعني التراخي اللي هيقول على الفور يعترض عليه ان لو قاعدة السنة دي والده السنة اللي جاية ما سامش ده يعني بيتاخر القاديم على كده النادي ينسوا عليه فوق السنة اول ما فرض الحج محش حج السنة اللي بعد قاعد وإن كان عبدالت يعني كان الحج مقوب وكل حاجه وقال الحجه ويكن هو ما حاجش يعني يعني يوضره طب ما احتمش بالتأخير يوضره هيعترض عليه يعني هو هي عليه لما يعني الموت يؤسم ما بقاش يعني موضوع مطلقة الحج يعني يعني مش متهلة يعني والمطبع عنه هو لا يقضي الفور الأمر كده اللي يرى قرينا افعله خلاص يضيش انت انتقل وفارك الأمر عموما فمن في الصلاة. لو قلنا الصلاة يقوم بالتراس على التراس فهو مأمور بالصلاة ولا يأتم إلا بخروج وقت فلو ما بين صلاطين وما صلاش ما يأتمش كده مرضوء مرضايات في الصلاة ولو قلنا الصلاة على القول لو أخرها في أول وقتها صلح في آخر وقت يأتم كده مش مضابطة فالصلاة على, على التراس عند الجمهور واللي حصل عندما كان الموضوع ده ببعض الناس ما فيه ما ما. ايه؟ ايه دي وبعض ايه. ببعض المظاهر اللي على الفور دي في المغرب يعني. المغرب معيوش في اول وقت. والله عشان بخاليها وخارطة. ايه امر المجاهدة القرينة ثلاثة. يقطع يقصق... يبقى... يبقى... الوجوب. ويقف كرات ولا يقضي الفور. وعلى التراهيب الا لو دل دليل. وللمرة الوحدة الا لو دليل. وعلى الوجوب الا لو دل دليل. وعلى... وعلى لو دل دليل. اما الدليل يمكنك نفس صيغة الامر. او. بدا في حديث ثاني او دليلني او على كده بدليل ثالث او غيره ايوه في ده اللي ايه على انه هثور احنا نقول عموما كل الاوام الاوام تقفوا ولا تقفوا التراخي يعني لو ما فيش دليل على ثور على التراخي نصر تمر الايه الاصوليين في دوت لكن لو متفقين الامر ده على الثور او عارفين دليل يدل انها تراخي يبقى ما فيش لكن في حاله عدم ال على ده ولا على ده بنطرفه لو في دليل على التكرار يبقى خلاص نطرفه على طول لو مفيش دليل على التكرار دليل عكس التكرار يعني هو الدليل للمره واحده يبقى كده خلاص انا نطرفه المره دي لو مفيش دليل بقى لا تكرار ولا على غير نقول ايه فكل نقاش طويل اذا عدم الدليل على طرف الموضوع دوت ليه يعني مثلا الصلاه مر بيها على التكرار كل يوم بيصلوا الظهر لحد محمود على المره الواحده ده احنا متأكد منهم وده احنا متأكد منهم لو ذه أمر ما يدلش على التكرار ولا في د على التكرار ولا يدل على عدمه مصرفه الايه بأيه؟ هو يؤمر المرة الواحدة ولا مكررة ف... مسألة ثلاثة أورام elle الامر بإيجاد فعل امرهم به وبما لا يتم الفعل الا به طبعا الامر بإيجاد الفعل تشمل الوجود للتحباد ama بإيجاد الفعل امر يؤمر به وبما لا يتم الفعل الا به والاقرب منها للوجوب اللي هي المشروط هنا ما لا يتم الوجب الا به فهو واجب فدي حصرها على الوجب بس فدي اهم منهم والاعم منهم لهم الوسائل لها احكام خاصه كل الى المشروع لها احكام خاصه في المقضي كده تبقى الوسيله واجبه لو المطلوب محبه تبقى الوسيله حلال ومكروهه بس هنا لو المطلوب واضح حرام الوسيله حرام دي اعمهم عندهم وفي الفعل اللي هو الواجب والمقدمه الكتير ديت لو اجت معانا وجوب ما لا الوجب اليه فهو <تصفيق> اللي قلاش في ان الوجوب او لا شوية ادب لأول هلو فليح ردين يخالفونا عن, عن, عن امر عن يصوبتنا او يصوبها معذابه نقليه وانما حتى انا اشدوا على الفتنة دياتي اشيرة. يخالف عن على الصباح ماشي? اه دليل شرعي كرا اللغة والعقل لان الامر يفيد الوجوب. القول التاني ان الامر كباب كل كلامنا على الخالي من القرية ماشي? فقالوا ان الامر الخاني فقالي فتيد للتحباب لانه امر بطلبه ده قول تاني لو بيش حاجة اغيرك عادت تابيع الامر اللي ما يمهوش قاني تطريفه عن الوجوب او للتحباب مش عارفه يبقى يصرش للساب وقالوا لانه امر بطلب. طلب طلب الاسه ما يتتبش عليها اغيرك على السابق زي مثلا هورك بحاجة وما ليش مثلا بدو امر للتحباب الامر في اللغة بفيد لتبابهم يعني هتيجي مشكلة الآية نقطة الآية الوقت فيها الأمر يثيرون فليحجر الذين عن أمره عندما تصيبهم فيه قصو الحذاب يعني أو الشعاع قول الإيمان فقالوا قالوا إيه يحضر الذين يخالفنا عن أمره وما بلد يحضر الذين يخالفنا أمره فعن أمره تدل على إنهم غير رحيف الأمر يعني أحدهم ذا أولى والقول الثلاث مكتوب قول ورط تفصيلي يعني قالوا إن مبلاعبين معنى البلدات التوقيفية يبقى الأمر كهي ي مع ما بين الامر فاهمت النسبة معرف دليل كبير باتقول الشيخة طيبية همم؟ تلك التفلق تفصين ده انه مشانه تحت التعبد يعني اوح كل عمر كل امر يفيد الوجوب ده الامر وكتم الكلام تابع الامر الاول عنه يعني اقل معرفش انا دليل لدى الدواء في التطبيق يعني كتير كتير مهم اه كتب كبيرة الادلة اللغوية. في ادلة كثير عن الامر يكون يعني امر ان كان يتطلط للطحابة وان كان داخلهم شوية ان هم يحلقوا وقت الفضاء ان هم يحلقوا ويحباحوا الهاجب. وقال كان مخالفتهم لقرب طول درجة ان هو بدأ دخل اشتاكل جبته ومشارفته. فمعنى كده ان هو غضل من طرف الامر من الامر المجرد الامر عن القدينة يتدل الوجوب مش للحباب. وان كان مناقص شوية يعني فان الامر ده نوعي يعني واضح ان هو في هين قرينة مجدود افضل يعني مثل موضوع الحرب او او الامر الجماعي ما ينفعه الامر ده يعني يحلع يحلع. يعني هو يعني بما ذاكو يعني لها دي افضل افضل هو المفروض يتعلم موضوع لغوي اثر مش المفروض يدل عليها بالمسائل الشرائع افنها اللغوي والامر عندها المشهور ان يتجب ليجوش للتحبات طبما بالوقف ده هو على تبيل التعلاق عشان الامر من يتجب للتحبات من بغير التعلاء من غير صباح واؤامر المكلفين في الصوت. في عقاب تبقى لتمنى الإخاذ <تصفيق> <تصفيق> ترد على الجاهل دليل. صعب يعني. صعب قوي ترد على حد تشتام حاجة بدليل. لانه هو لقد مش عقلية. ايكا. جاءت من به وغيره من العلماء قال ان الطهاره انها امر مطهاره ذاتي الينا القاعده لكن ممكن نقول ان الامر بالطهاره هم بالقيمه فعليا مش عرف للتخبل من الجنابه هي امصوص نرجعه امر مفصول واذا اعله اللي, اللي الامر اللي فعله يخرج المأمور اي الراجل المأمور عن العهدة على الصلب ماشي؟ هالجملة اللي من لعبت كوي قد ما عليها خرج عن منه لو فعل خرج من الصلب ده يعني مش مطلوب نعني كتاني مصهوم فاللي مصهوم لك هنوضحه وده اللي موجود في, المتنف في, المتنف في, المتنف في المطلوب محيثو انجي ابل مطلوب حيثو ما انجي ابل مطلوب عن عهدة الوجوب حيث هذه هي لتباين الموضوع وإذا فعله بأي يخرج المعبور للعهد مثاله لو واحد لم الماء فهمه مصلة وأنهلاته في مواد الماء هذا الفعل اللي أدىه ده, ده ده صورة صحيحة فرع فطالما أدىه على صورة صحيحة مقبولة فالكيفية الأبنية تخرجه عن العهد ده. مش مطلوب إنه الإعادة تغير الحال بوجود الناس فلو أدى الفعل بأي كيفية مقبولة يعني كده خرج ده وما اطبقش انه حاجة سيئة من والنهي لأ من لكل حيث دوت من البيع اللي هو لا اللي في خطاب له المكلفين من يدخل خطاب له من يدخل من قال يا في صطو الاهل المؤمنون اما السهي والصي والمجنون فهم غير ذانه الخطاب هو كان الاول ده هو طبي والمجنون مكلفين ولكن هم تحت خطاب اكيد دليل على الذكاء في مال المجنون الطبي ولي كل السهي اما يفيق كان نايم لما فايق بيؤدي الراهن اللي فاتت ولكن مقصا عنهم الفارد لكن هم داخلين الخطاب الطبيعه داخل في خطاب الله ولكن الاوامر اللي هو اديها بنفسه هو غير مكلف له ولكن داخل الثقات الاوامر الحاجات اللي ممكن يقديها من غير مش بنفسه يعني زي وكاه مثلا يخرج من ماله ويصرفها شايف اي وده كفر مخرج وبما لا يصح الا به وهو الإسلام بقوله تعالى سلككم في ثق قال لكم ان المصلين يعني الفايدة من الموضوع دوت اتشعارت على ايه يعني تبليغ عقوبة الله على الجرعة للكافرين يوم هي اصل طرل الاسلام وعلى كل بروع الشريعة فهم مخطبون بيها هم ممنعين من التنفيذ ايه لما يسلموا اللي واشطح الاول ولكن ده مش هنبني عليه في قصوك القياني حاجة وعليسة وانهم مش موروين بحاجة ينطلع لهم احكام يعني يوم مخطبين في الكفت بروع الشريعة اه اه يومي في الكفت <تصفيق> لما همك واحد صلاة لما ينطقوا الاشهر وعملتها كذا زيادة على الكفة أن هم الفعل يعني كده انهم بيعاموا بالفعل يعني عالي السوق داخل فيها وانا نقرأ الملزمة لعليك عشان يشكله مثل القرارة اللي نتنا قوتنا في, نتنا في أمر دي نتنا نتأمر بذا كوى وعلى الاتباب ايه القرارة ان الحديث من الحديث الكتير اللي, اللي قال النبي والسرحان للجنسير من الصحابة او العراض ان الواجب على الانسان خمس طوائق مثلا قوله على المرأة اذا صلت المرأة المتحدة وقعد زوجها وشهرها ده رجلنا في رب او قوله الاعراض دوة مثلا ما قال اشهد لا اله الا الله وان فكده اثبت ان الواجب ما صلت خمسة الواجب اي امر باي طريعة كده دي لقين بتاعته على ايه؟ شرب واقف ايه؟ ماليوه ايه؟ عشان القناة الثاني هو انه بيعي عسلان ماشي واسلوبة واقفة شرب هو واقف دهن المكروف لو فعل المكروف دهو يقيقه واقفة ويوبا يعني ومي الحقيق شروبه ايه كان بيعا صلاً بعض الوقت ووضع الصوحة يعني فالحاجه رفت كراها وتم ان يكون الامر ده بعد ناديه. فلما يحرق فعل وبعدين امر B. ام ما بيش مبايح يجي على اصله. فلو فمل ده شحيه مبايح. لو قافل فعل متحق يبقى متحق. هو لو فظر عن مبعدين امر B. ام مبايح. مبايح. يبقى اير الامر ده ما بيش مبايح يبقى امر قبل شي. في الاحرام هو مقمور بتركة وتقيب اللي هو اطمن في القبل تحد. فلما يكون يارج مصحب مبايح يعني فهينك لحلالة مطابل لك المكان دهوك لك على اصله هو مبايح لذا قد يستفن تشيرو الارض وابتعوه دول بعد نهيه لما ايه في اول الآية لذا يوم جميع فاسعة اليدك في لك واظروا البايع يبقى اتعي لك عكس لانبشار ارضي واظروا كل البيد واظروا بعدين يارجون مطابلوا عكس واظروا البايع ماشي جديد مثلا امر للحديث بانه ليكتب نمشي ليكتب امر هو في وجوده النبي قبل تافني بعض التاولات الحديث اللي مع ما شيء فعلى القول هو يعني اذا اتترط مع ما شيء الحديث دي قوله مع شيء اللي هو على هذا الفعل انتفتح مع الله إنه راح او ام فانه صح او متحد تصاعد على القائل هو التهديد دوت ده, ده امر التهديد الامر الاسود ان يكون امر لم لا استجابه لا استجابه او لا تصديقا عليكم امر يقين ما يقول لهم مثلا ده امر لا يقبل الانجيل كل دوت امر على سبيل التوعد سواء فعلت او لا تفعلوا لهم او لا لهم ان الله له الامر على سبيل التوعد شوف بحيث بعد كده بقى نتبع. ده امر الحظ. الاوامر التنية ده امر ايه? على التكوين. زي يكون اه فيكون. كيهة فوعان او كهة. ده السماوات والارض. اهم القرانتين بالنسبة هي اللي تطرق في اللي او اللي تطرق في اللي عشان الباية هوات يعني ايه ممكن يستهبا بالتكثير او غيره لكن الصعب اول ان هو الثبت امر الثبت مع امر الوجوب او امر التكوين مع امر الوجود يستهبت وش يعني لا ده ممكن يبقى حاجات كثيرة زي السخرية مثلا او التنكيل او غيره ما هواش اومة يعني لواجب ولا مستحب ولا مش الامر الوصولي يعني ما قالوا الأول يوضع أيها الطرائب اللي هم الخمسة والصيام والذكاة والحج هل علي غيرها اللي هم الجادية علي انشاء هل علي غيرها لا لأنت تطوع من الجادية تتطوع, تتطوع بعدها الثاني فاعت الامر لا اكتر للوص الامر لا ما اكتر ما الا لما ايه يا دولة كيفر. نعم الامر اكتر قوة القوة ده ده مفضل. وهو مطلق ولم يقبل ثورية وقرارش مقبلش مجد بحاجة اصلا عدم لفت بالتأخير العالم يعني اللي هو يعني لو ايه اقتنا بيزنة بيزنة بيزنة خلو الزنة او بعد الزنة هو بالنسبة لي عشان يشبت بإيه النظر اللي عليه يعني فهو الامر لو امر شده همه نحن ليه هنوأتبوه دوت لو مفيش قارنة لاشي ده اللي اللي اللي لو ده طبعا على الفيديوه ده اللي هنا بموحيتي بلا تنفيلك بصمي ركاة دي بقى طبعا يتدل على الكتير عشان نور نبلس وعمل امرها ده ليه الاولين بمتبع النبي عليه الصلاة والسلام امر حرف دايبيا ولمان ملماسيه ويعني اخذ امره ايه؟ يعني ده لي الله سهلك يا سبب لو كان على الطراخي الامر لو كان على الطراخي ومتزمن محدد ليه فيبقى امتى الانتان هيأتي؟ لما يجي يموت فهو ازاي هيأتي بكل الاوامر هي وقت ما يجي يموت هو نقاش يعني جدي بمعنى لأن كل الإنفائل موقع يعني حتى اللي على التراخي على التراخي الوقت محدد يعني دي الصلاة هي على التراخي الغالي كل وقتها آآ حراء رمضان مثلا أمر القضاء على رخ الغالي اللي بعده لكن ما كده على التراخي إلى أبد الأبديم يعني ما يقسمش إلا لو مات دي ما يضمنهاش يعني المفروض ليه واحد لو حج السنة بعدها يا سامش هذا للسحبات يكرر الحج كل خمس سنين بأقيد شاعة وفي حديث مقفع عن الحرم أكثر مقفع خمس يعني مقفعش عن الحم بالحج أو العمر أو خمس للمطيح شكاية لو استطاع العمر ومحجش بطلق هو ده كان مستطيعا جاء سنبعت لأخذ الفقير طرحه يتصرر بقى بعد كده ما ايه هو ما عارش و... الله عالم لكن انا على من الريد هو ما ذلك يعني هيفع الاسم ولكن هالكله وهيبقى زي وزي يعني يعني اكيد لا يعني برفع الاسم من الموت نفسه مش هو الاسم ازاي لما يموت هي دي بس اللي لاب معيانا شمالي يعنى اه دلوقتي ماش شلوه يعنى موجيش مشكلة خاضر والشكل اللي هي ده دي كان قابل كده لما يموت يأثم بالموت منطقية <تصفيق> يبقى سعيتها بقى الانطاق <تصفيق> اللي يخليه يأثم لما يموت لما هي يبقى الامر على السفر فيمت فيمت النقاش ايه؟ <تصفيق> هي دي اللي ما مش عارفيني يصبوها الحج ده اصار للتراخي كل الحاجات التانية مقصوع بيها معروف يعن وموضوع لفظ لان هم كلهم متأكدين انه في اخير ما يقسمش بيه لو حجر ولو مات يعني بس هو يقسم امتى بقى وقت التخير ولا فعيد فت تسرقش بقى كتيك قلنا موضوع الدكوخ طاب الله دوت عمشين عكس ايه انا انا افضل براخي مش ياخد انا افضل براخي مش ويقول والأمر بالشيء نهي ونهي ونهي ضده النهي بالشيء أمره قال ايه مش مهمة قوي يعني هل عدت القول يعني مختلف مسألة, يعني على مسألة هل تارك المتحب لأ لا تارك المتحب يعني مثلا واحد دلاتك ولا تارك المتحب هل كده يبقى واقع في مرحب عمش على كده لكن هذا قاعدة صحابة عقلية اكثر منها شرية يقولوا ايه او فيه امر بشيء معين زي مثلا اه من مكان الصدايا يبقى ده هو الامر, الأمر بعد اماكن الصدايا اه اتزايا ان يعني. يعني كده امر يبقى عن شيء او الامر شيء يبقى ده ناهي عن امر تطهير اماكن يبقى ناهي ضميا عن تنجيل اماكن الصدايا حاجة شبكية طيب ناهي والتبعاء والتارك بالقوة. ممن هو دونه على سبيل وجوب. زي زي امر. ام? اشعر. اعرف ان هي زي تعريف امر بالضبط والفرورات والجل حاجة ولكن بدل لكي تلفع الفرق. على هذا المنهي عنه. كيف عنه؟ خبناه قبل كده ما يكون قول اه راحية الفرق. ان اه اللقود مثلا يحرق اتيانها. والعبادات الفاسدة هم اثيانها كل الكلام اللي منحي عنه يلي عتاده فلو منهي عن من معاملة معينة المعاملة دي تلو في دي كل ما طرق عليها ناشي وطرد يصيغ الامر, الأمر والمراده بالاباحة او التهديد او التسويه او التكوين هي الامتالة او غيرها في حياتك ميور ما دي طمع شمع كل امر تفتل منه اباحة او تشباها يا عزي. وبقى واش كل امر في كده يعني الان في اللي احناها من شوية دي كان في امر للتسويق اوامر الكوين فما كل تفكير في الاوامر الامودة اما واجب او محبلة ممكن ان امره وقف امر ماشي التنبيه في الاخر دور ان يعني الأمر. اللي يقول عن الامر ان هو الامر من على ناسب مو امره من ادنى الاعجاب مو في ومن المتتاوي او رجاء غير العقل متمنى لانه ما بيعطلش الامر يعني بوا لو, لو امرت العقل يبقى ان تكلم نفسك يعني سالة تمانى ان الله عزمر سماء او أو, او الكون شيء معين فيكون او المستحيل ده او المستحيل ده او المستحيل بيره ماشي طيب الباب الثالث على التالي الصحيح انا مالكاوس باب فهو ما عم يقيني فالصيدة المطلوب يتمل يغيري الحصر ان هو يجمع شيئين اكثر من واحد ولكن يحصر ان لو قلنا مثلا عشرين عشرين مش عامي يعني رأيتوا عشرين رجل ده مش عناه انهم محصورين فلا يبقاش عامي اللوظ العام يبقى لغير محصور بعبد هو عدد ده كان كتير او قليل ماشي ان منكم مائة صرف ده مش لفظ عامي ده لفظ مخصوص بعدد معي لكن اللفظ العام مثلا المؤمنون او الكفار ده لفظ عام مش محصور بعدد يعني مثلا الناس ده لفظ عام ماشي ترجال ده لفظ عام لكن عشرين رجل ده لفظ عام محصورين بعدد الرجل واحد او محمد مثلا ده يبقى خاص عشرين او مليون بغضو خاص خاص دود بحاجة معينة. فهو بيقول لنا عم شاني او اكثر او صائلا يعني اللي عم يشاهد صائيلا ده عام ولكن يبقاش محصول فهو محصول يضيك لغيره لا. لو خيئين ما يبقاش طوال احنا قولنا رجال مؤمنين مكونوا اثنين بس مش عارفين اثنين ولا ثلاثة ولا أبعة ولا أثنين لكن لو قولنا رجل يبقى خلاص انتهيت الرجلان برق يبقى انتهينا ولا حطرناه فيه لكن رجال تصفق على اي حاجة مع عدل واحد محصورة ببطاً مهنية نعم عارفينها قبل كده نستمع لهم السمعة والأرض هي الوحيدة دي <تصفيق> الهين وحطار سيفارت أي عدد بحطار فهو لو, لو اختر من واحد حط يبقى خطار مش عادي ها مهن مهن كتير مهن كلمة العام دي اخذ من القول عممت زايدة عمم بالعطاء يعني عمم على فدان وفدان العطاء وعممت جميع الناس عطاء يبدو عرفة كل اللي فقال صبوه أربعة وفض العامة كرنة أربعة تير دا يقوله في الوقت ويقوله يسنداد كلمة العام من كلمة عمامة لما قال عمامت الناس بالعطاء يبقى دي معناه ان كل ناس تطفن لما يمتمينا للعام بالبطابي مشيبه لما يأتي بقى حكم للعامة مثلا المؤمنون يأخذونا الجنة يبقى كده كل المؤمنون كل المؤمنين يأخذونا الجنة يبقى العام يعني كل الاراضي اللي في الحكم الا المدنيه ان هو يعمي جميع اراضه الا بيه زي اللي مشروط يعني ماشي بان الانسان لا على كل ما يقع عليه الانسان ما يكون العادي الجنس او طرف الجنس يعني ده هو الفرع فكده كل انسان اللي كان في خط ايه اهدى وصور الخرج بعض الناس تمام كده يبقى حكم العام ان هو يعمل من افراده وحكم. بدليل. طب مثلا في الحديث اذا مستلاموا علينا على عبادة الصالحين. اتسلم على كل عبد صالح السماء والارض من هالو. ده بليل الشرق عن العام يعام كل الافراض اللي تحت. وطبعا دليل اللي ماشي? احسنت انا عرب. اخذام العرض لنفظ دول ان هو يعمل افراد الا بدليل ايه اه حياتي ايه يعني بقى الالفاظ او من العام بقى مش معدل ايه اللفظ ازاي يكون عام يكون معرض بالف غلام ايه لو كانت الالف غلام العام الزجني او الزجني يعني مثلا مثال ده المؤمن يقول الجنة ده غلام حتى وكان اللي مصر. ده مصرف بس بس غلام دي سموه الفلام التعنيم او الجساء أو, او التحرق الجنة. ولكن لو انا فلان بغت يعني اه كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا فاؤنا عليه ارجل طالح. كده رجل الف فلان ديت ما هياش دي دي للعهد على المسبقة. ماشي? اه مسلا اه فسجر الملائكة الملائكة الملائك الملائك ديت العهد دي برضو. انه هو المخاطب. الملائكة اللي قبل كده. بس لان الخطط دو كان عام. بقيت. راجع على العام. ولكن للعهد على اللي كانوا متحتين قبل كده يعني. لما عمر راجعوا جل للملائكة. اني خلق بشرة متائدة سويتوه ونفرش دي مرورك. ويخلق لهم سبيل. فساب الملائكة. كان الالف كلام دي للعشر. لا. اللي كانوا مخاطبين. غير المخاطبين دول كانوا كل الملائكة. طب بقى عام. بقى مش عام الالف كلام. اكي. معارضي اي تاني يعني كلهم وادمعهم يعنى عرفين تاني ليه بقى لنفسنا بقى ايو ماشي ده هو عام في الملائك مولا عام ده مش يعنى مش كل حاجة يعنى عام بس حاجة معنا ده عام شيئين بس حتى ولكن على غير تبيل الحظ ماشي <مشون> ماشي ده اول اول صيغة صيغة الالف اللام وهو اللي عبرها هو اسمه الجمع المؤرف بالالف او بلام يقولوا على الالف والام او الام على اساس الملائك <صفيق> ملحقة اللام واللم هي لفعل بتاع التعريف طيب والأسماء المهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل وأي في الجنع أي في العاقل وغير العاقل وأين في المكان ومثى في الزمان ومثى في الاستخدام والباء وغيره طيب. الألف واللم إما يكون مفرد أو ممع ولكن ياخد ألف واللم والواو وارضى اربعه لواحد معرض القلب زي المثال الاول وهو مؤنث جمع وجمع معرض القلب ان الابرايه في نعيبه لا اسم جامد ماشي حاجه الثالثه المجتمع المجتمع ديت عبط كده لا فاهم لا اسمها انفهامه اللي هي احمال او الاسب او اشاره او لفان ماشي اللي هو دههم ملهم من اللي قماء شرط. ملهم من الاتماء فام ومنهم الام موصورة. ميد نعم. المضية. تنفع. شرط. تنفع موصولة و تنفع. و ما ليها. واية زيها. ليها. اين المacing. مقعم بشرة الفام. ما انفست انا حاجة بعجة الجبعة. كده ايه. في الجزائي اللي هو اللي هو الشرط يعني. لان هو شرط. هو قال عليه جزائي. لمسيم رجل معاي. ما الفعل كذا فعلوا كذا ؟ هدى ما الجزائي. من وما واي. اه? اي ليت ها زي ايكم فعل كبه? واي ما فعل اي اي اي ذا. داي او اه نجيب ها اتالي. موصولة. اه. زي اي واحد يعني الصعبين فضلهم بقى. اه اعطب اي اي لذي فعل يعني لذي يجب انكم فعل شيء شرط واستخام وموصول اللفظ الرابع لا نفس نكرة كي دل الموضع سوى بلا او بغيرها زي مثلا ايه نكرة في سياق النفس زي بقى مثلا ورا ممكن نقول لأ بقى بعد ما صار جثة 8 بقى دي رقم اربعه ده الموضوع من اسم لوحده ولا بعض الصرف شيء طيب واي ان في الصرف طيب والرابع اللي هي النكره هي هنضيفها نكره في السياقين هي ثاني راح تاني نحاول نطلع هو مين عند ال 88 استقيل الانسان ده موصف ومحلل لل والغيف بتاع او يعني اي يعني اسم لا يسقط على قضيه يعني مثلا ايه آه، من اشترى اي يصل سريعا مين ده هو مين يعني اي واحد يسقط على اي فده المفعول طب بما انه يسقط على اي حاجه لفظ عادي ماشي كده يعني مثلا لو سألت اين كتاب ده ضح يكون اجابة اي مكان منك يبقى اين ديك تضطط على كل ما يمكنها فالاسمه مبهم فده يبقى عام تمام كده؟ ايه الحاجات بقى اللي كده؟ تبقى ايها ايها اللي دي و دي مش عارس الحاجات دي اسمها الموصولة او اسمها الشرط ده وده يبقى ايه بقى مبهمة وتوضول العام كده؟ بدا ثالث حي العام حيث قتل اتنين يعني الف و اسمها المنطلس اللي بعديها الحالة اللي بعدها اللي قال الرابعة في كتاب كان العلاف الناكرة روش اللي هو ما يبقى عليها الناكرة في السيطة الناكرة يعني لو المهم الجملة نفس وفيها ناكرة الناكرة عديدة عامة اول الغالة كانت قلب يعني لو معرف بقلب والقلب دي ما تكونش ايه للعرض الذكري او التهدي يعني ما تكونش بطصف احد بعينه زي المسلح ناولها دوه يبقى قلب اللي هي بتاعتي الجنت يعني ونضرب لها الأمثلة بالواسط تعرفها من مين قال الجنة ما تكونش ساقف على شخص بعين يعني لو قلت الرجل كريم وقضك احمد يعني ممكن تشيل كلمة الرجل دي وهو اقول احمد كريم يبقى دا ما ايه ان الرجل دي محدده شخص بعين يعني على شخص بعينه اللي يعني ما قلت الكلام لكده اوه فده مكسوف ماشي فمثلا لو قلت إيه؟ الشيطان مطبك دي يبقى دا مصلاف مصلاف عاية فلو الشيطان اللي هو اي فرح الجان يعني و كل فلال الناكرة مش لفظ عام ولا لو كانت ناكرة تسياقش تبالفظ عام انا هو عمثلة دي وقت انا شاهدها الناكرة تسياقل هيجي في الامثلة ان شاء الله قولوا ان بالن العام جوالك الاثناء منه بينما ان العام ده الجموع على افراقك او ممكن بعد افراقك فلو صالح في لام انت تستثني من العام ده بشناس فوقت ممكن الاثناء او لا او تستثنينه بجال لفظة عام اللي اعمال الرجل الكريم يعني أبنى واحد بانه الرجل الكريم إلا فنو كلام مثلا بحك تستثني فأنا أصدق واحد هما لو أنت تتكلم معك كتير فأقول مثلا أنا أهل لكتول فرمه فتقول الرجال فرماء إلا البيت الفلائي فكده فإزال الأولى دية على الله تعاني ماشي كده لبدأ أهل الثاني على موجود تعاني فالإنسان بسي الخفرية بالقالي فلاني والإنسان دي مش موصول ديها واحد معينه ضرب عام إن كذا كان عيسى الشيطان, الشيطان بيترفف على كل شرق يترفف على مدوث ايه؟ لص دعان والسارق والسارق قطعوا اياهم السارق والسارق وضعان برضا تقع كل السارق زيها والباني والباني فدوهما نفسك كل الالصاظ مفض المحلاه بالف فلان الالصاظ الجامع بقى المحلاف بالف فلان وإذا بغى الأصال منكم الحلم سواء كانت الأصال قطس برض وضعان قد أبح المؤمن لص دعان إن البرار وإن مجار الذي نعم ده ببعان بغض. ماشي؟ ده ببعض مخصوص حد معين بقى الهاتف <تصفيق> عفن الأولين ده ببعض مفرد مفرد محلة بقى الهاتف قال لي ايه؟ تعام نصف الهاتف وصف الهاتف الاسم لاحد معرف بالقالف الله نوع الدين قال واسم المعرف بالله اسم الجمع ده اللي هو المنوي السمتين الاخل والمؤمنون والأدرسين تمام؟ ولكن داخل كلام اسلام العهد زي ما كما قلنا ايه قرعون فعاصر فرعون الرسول تقول ده مش فعام تبقي فعامين تقول فرعون اللي هو في الموت ذكر ادي كده لو كانت كلمة الرسول ده ثاني ممكن تبقى عام لو نقصد رسول بعينه ماشي؟ يه مرة تزا تقر المرات ومسا جلو بقى لديها المنزل المثال بتعرض جزال الملائك كلهم هاجمعون لا لقصد عام ولا لقصد هو حمام كمان جد الملائكه كلهم اجمعون فمين ان هو عام في كل الملائكه فاحنا ال ال دي مش مقصود بيها السماء افضل كده مش عام هي ايه على الملائكه اللي مخاطبين بالخطاب بالسجود ماشي بس بما ان هي على يبقى هو يعني مثلا ليه عشان يقول ان ال ال بتاعه عهد الذكري او ال ده يعني ممكن تبقى بتاع عهد خاص وممكن تعد عام يبقى حكمها عام ولا خاص حسب اللي بتاعها ده خاط لانه بتاع الرسول ده بتاع المين? الف... الرسول اللي ارسل فرعون. انما الملائكة دي بتاع احد الى مين? للملائكة اللي امر السجود وهو عام اصلا. فاذا هي عهدت الان فبايتها عام. ماشي? بتاعهد لا اي حاجة? حتى اللي قبل كده. يعني فانت ترجع للقابل كده هم ملائكة اللي كانوا مخاطبين لما انظر جاء الامر بالسجود. كلام عام ولا ميتمحددين على حصل دوت. ماشي? كما أرسلنا الى فرعون رسوله ده رسول واحد او صحي عطى فرعون الرسول الرسول له عائدة على مين دي بتاعه الى رسول بعينه فرعون مكذب عوصل كلهم كد رسول بعينه يبقى الالله الهلم ديت مش للجنس مش للجنس رسولهما كد الرسول اللي احنا قضينا عليه دي اسم العهد. فده اه تقيط مفرد اللي هو رسول اه اما على خبق بالالفظ صح عام وخاص تقيط على خاصين اللي هو موسى سي انما تسقط على كل الملائكة. مش عالله بيوحب كده. لأ عشان اللي هي تقطت علي معي. ماشي? طيب. ده الاستثناء خلف الله. من الالف اللام. اللي هو معه ده. ده. خلق على الخميس مسجد الفاروق. ده بعد العشرة. خميس الفاروق. ده معه الثاني. العشرة. اه. ممكن. ممكن. ممكن. نعم الشيء رحيه عني رحيه رحيه برس القض مثلا من عامل صالحة يجذبه من دي مصولة الذي عامل صالحة يعني يجذبه محيه ارض ميتة سيلة او ميتة ده حديث دي موصولة بقى اه احط لي تبقى مصور نعم اللذي والذي دي الاسم الموصوله يعني اللي خلاص هي ومحدد الوصف ما تنفعش حاجه ثانيه ادي مان عشان تيجي وصفه واستفهامه وعارفه وشرطه وكله فلو انت صرح انك هو الحق كان الذي او ليه تبقى ده موصول ماشي هو نها مبهمه فالموصوله مش موصوله دي مبهم طيب ما هذه التماثيل التي تعبدون طبعا في غير العاقل هنا او في لكم لما تعبدون ما اولانيه وما الثانيه ده اسم موصول. مبهم يبقى عام. يعني هو مش قصده تمتين معيه بيونكر قصده كل التمثيين فدي كل اللي, اللي بيعبدها قومه ها؟ كده موصولة برضا ما ومن أتو موصولة والتي بس من في العرض ايه؟ ايه؟ ادي هاي اشارة ناس ها؟ شو موصولة؟ ميشة. لا هي الاشارة يعني دي موصولة عامش موصولة الاتنين ما؟ دو ما هذه التنطيقة تعبدون وقف لكم وليها تعبدون اللي هي الموصولة اللي تعبدون وقف لكم ولا اللي تعبدون. فالاولين التفاهم وفي الحال تي دا اسمه موبهن. يسقط على جميع واي بل او ما. فاي دي تصلح اللي حسنة. اي اما دعوه. فاي تسقط على كل الاسماء الحسنة. اي اسم يصلح. ضيها الفيس ايوما ايهاب ونضيغة فقطه. يبقى كل ايهاب دورها فقطه. يعني كل الايهات او كل الود يعني سواء كان بقى كان الايهة بس ميتة او بطاهر او بغير عشان قالوا ان الجال الميتة يطفد بقى عشان انتحدث لان الحديث خامي فيبقى لكل عشكة ثم لانتعاننا من كل شيعة اشدر الرحمن عشية فايهم دي اعان بص وهو عينما كنت في ايجان يعني عينما تكونوا يدرككم موت كل ديت الفاظ مبس الناكرة بقى في السياحة بل تبقى عامة فلا تبقوا مع الله أحد في نكرة أحد ولكن باقتها عامة هي في النفس ولا مع نكرة تخليها عامة لا يكلف الله نفساً لا وصعها نفس ماشي فالنفس عام نكرة عام مثلين عشان في نفس وإن أحد ينأكين تجارك فأجر فنكرة لكن في الطاقة الشرط ماشي نعلم أن ينأكين في سياق الشرط برضه تبقى عامه ام شرط او استفهام تصاوب زي بس الاستفهام الاستفهام مش استفهام عموما زي ما هي كده وان يروا ايه يرضوا ويقولوا سحر مستمر وان يروا ايه الايه ديت هي النفي لو راى اي ايه كل الايات ده لفظ يعم على كل الايات عشان ده في السياق الايه الشرط احد احدا من المشركين يبقى اي احد من المشركين كافر بأي صورة سواء محارب او مش محارب عم اللغز ذات استجارك استجيرك حتى يسمع الله يعني محدش يتصور مثلا ان ممكن ليستجيرك ده لازم يمشي محارب ليك او ما يكون اه مثلا يكون من اهل الكتاب او لا يبقى ضلوف عام في كل المشركين ماشي? طيب من الهه غير الله ياتيكم به لاستفهام ولك استفهام نفي طبعا. يعني لا يوجد اله غير الله بقى كان نفي يبقى النكره في يق النفي لو النفي اللي هو الاستفهام تفيد العموم ماشي لا لا دي اله اي, أي الهه الضال او لا تعرف هل تعلمون لهنيه الهنيه ديت حد يسمى بالاسم بتاعه باخد الخطوه ده وضعنا استفان كيري كل شيء خلقناه بقدر. ماذا يتوب في الخام؟ ولكن في الفضل على العام اصلا. زي كل. هي تدل على العام. يعني هو اللي ظهر نفسه. تدل ان الكلام عام. فالشيء يبقى اصبعا طبعا ينفعش الخوف. طبعا اصلناك الا كافة بالناس. كافة تدل على العام. وبعث بالناس عاما. ماشي واجمعين واجمعون. كل الفضلية عاما اصلا. تمام كده؟ هاتخذ موضوع العام. يبقى الخلق في العام ان انت بتعرف ان هو عام. اول ما راح انهم عام يبقى كل الاشياء اللي تسقطوا على الامضية عم جهة الافات زي الامسل ايهاب وندوبة غاية تقطر يبقى ما يدفناش منها حاجة الا لما نشوف بقى هنشوف بعد القخصة ام والحاجات دي خمس <تصفيق> نرجو نقرأ الكتاب ارسكي لعنى الصفات والعموم من فات النطق ان ايه من صفات النطق يعني اللفظ يدل على العام او المفهوم الالفاظ هن يدل على العام ماشي يعني ما حدش يدل على العام بحاجة خارج دياق الأحلام. لو السياق ده دلش على يعني لو الانسان بالفعل فعل معين النبي عليه الصلاه والسلام فعل هل للفعل ده يدل على عموم حكم عندنا سنه قوليه وسنه فعليه فلو النبي صل صل صلى الله عليه وسلم مثلا ده يدل على العموم يعني ايه يدل العموم يعني ان كل حسب الوقت ده يصفيها الصلاه ديت عارف على العموم صلى الله عليه الصلاه والسلام يعني مثلا نبي عرام اخه مرة صلاة الظهر و الظهر لقد عداه وقت الظهر دخل وقت العصر فالله بعد كده هوت يدل على العموم يعني معا كده ان احنا نقوم بيت جواب الظهر لقاية العصر لأ لأ انه يقعد ابن ما بقاش عموم يعني و بيقول ان العام من صفحة يعني ما حدش يقدر يعني العموم حاجة ثانية. مثلا الاشهر يعني مثلا قاد نبي عليه الصلاة والسلام واحد بيجا مجينا فهل القادة هيبقى عام في كل جلال زيه؟ لا. عام لازمه نطق نطق يغضل ماشي؟ لأنه ممكن القضاء يحكم مخصوص بحالة مخصوصة ما من نفهمش منها العموم يعني تمام؟ عشان نتقل بالفعل على إنه هو عام أو القضاء على إنه هو عام لازمه أدلة لكن مجرد القول لفظ العام يغضل على العموم ده معنى اللهم يغضل كده؟ ولا يجوز معه العموم غيره من الفعل ويجري مجرد القضاء ولكن ممكن يدل على العموم ولكن بحاجات مياه مجرده ما يدلش على العموم. القضاء. القضاء. إيه؟ مشكلة القضاء انه ممكن يكون ملابسات معينة. حلع. أه؟ حلع. حلع. ايه السابق مش لبيع لسه المفتوى اللي غير النبي هده بقى ما يفعل كده يبقى خلاص القول يبقى معامل. طيب والخاص يقابل العام. يعني ايه لخاص يقابل العام. مش بقى الشروط العام التعليف. ينبغي لسئل العام ايه. معامل اي مصاعدة بغير حق. يبقى الخاص اما يكون على شيء واحد. او يكون على سيئن فصاعداً ولا على سبيل الحظ ماشي ده يبقى الخاص والتخصيص تمييزه بعض الجملة التخصيص غير الخاص التخصيص يارد على العام لو كان الله بطعام ممكن ناخد منه شوية افراد نخصوهم حكم اشهرهم الانسان لا تخص الا اللين اما يبقى الاستثناء واحد من التخصيص واحد من صيغة التخصيص لاستثناء التخصيص هو ايه؟ ان انت تمييز بعض جملة يعني بعض المجموعة ده تخصص بحكم. الجملة دي مش الجملة اقلية للجملة في عروة اسميه. الجملة اللي هم عليهم العام. يعني تخصيص بعض العام بحكم. ده تخصيص. ماشي? يعني تعريش الخاص عكس في العين. فيتقال عليه العام ما عادة خاص. ماشي? المصروض الجملة تكونوا انتهي. يعني الخاصوا قبل العام انتهينا من اورصتها. والتخصيص هو كذا. تمييز بعض ماذا عليه الكلام يعني في الجمله اللي فاتت دي؟ سبحان الله. طيب هو ينقسم اللي هو المتصل يعني الى متصل متصل و منفصل متصل فالمتصل استثناء يعني ايه متصل, يعني متصل في الكلام في الكلام. او منفصل عنه في دليل منفصل او بعد الكلام مدهه فمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط وتقيصفه ده انواع للمتصل المتصل انواعه ما تنحصرش يكون جمله خاصة الفعل الحب زي معض القول فيه حديث داني التاب كتب والنبي عدد الصحابة لا تنتفع الميتة بإيهاب وراحض يبقى هو دلوقتي اللفظ هو أي يهاب وندوب عام تفهم منه ايه؟ من الدباع بطهر الجلد لكل الجلد اللفظ التاني طاق ايه اللفظ التاني؟ ميت تدي بقى جزء من الإيهاب فلو الإيهاب ده لمتا؟ ما تفعش بيه حتى يدوب يبقى اتفاهم ان ده تخصص للاولاد ده تخصص المنفصل بس مفهوم ان ايهاب دود الخطار دوت متاخر نسخه نسخ الحكم يعني ولو حاول نجمع من اثنين يبقى الجمع كده صحيح يبقى الاولاني عام والثاني يخصص المي حكم تاني يبقى حكم الدين ده مخصص من ايهاب دود الخطار ده المنفصل تمام ده غير المنصر. استثناء المنفصل يعني. المستثمر منه مش جزء منه. مش جزء منه. يعني ما هواش من اصل. يعني مثلا ما, ما دخل علي من كلاب يا رجل مخطرم. الي دوت مش استثناء مش معناه ان الرجل مخترم ده كان كبير. كده مش استثناء هو انهم يستثناء اصلا. كده مستثناء ولكن استثناء مثلا من لكن التخصيب المنفصل صحيح. الكلام ماشي؟ يعني الكلام خاص. ماشي. فأخرجنا من ها اه. هي إيه؟ إيه؟ ما اللي هي ايه؟ ماكناعهم اللي هي ايه؟ الرهبانية فهو. إلا ابتغاء رضوان الله لم جديد يعني احنا ما كتبناهاش فلا لكن لو اعتبرناه مواصل هقول يبقى احنا كتبها ابتغاء رضوان الله ويثبت لي ولكن ده مش يثبتش يثبت كتاب اهم؟ لا احنا ما تقولش إلا دي في بملة جديدة هو طيغة طيغة استسماء ولكن هواش استسماء في المعنى لا يسموه في اللغة لسانة ان المستثنى من الله يلي المتحدين وانت مش تقول رجل المسلمين. يعني لو ايه فرضه يجلان يعني بس ده مش مستثنى يجلان يعني عم يفدلها جمل بإلا لكن عم التوضيش والكلام يعني وكي بقى معنا لا ان ابتقى يعني كتبنا عليهم وقر الله يلي لا يجب استثنائي احنا فعلا كتبنا عليهم عشان بتطير رجل الله يعني بالمثال انا اقوله بتاعي الله يلي لكن رجل المترم هو يبقى العيد وإلا المنتظر دي بمريك. فالمقصل بقى قيلنا من ي preciso الثناء والتقييده بشر Rome. تقييده صفة الاستثناء لو لو في الكلام بالقيقة تعرض الثرار بالتخصص من الاستثناء التخصص إخراجه ما لو لاه فدخل الكلام أولا بعدها اصبحه و وقيده في الصفة حتى والاستثناء اخراجه و thousands ودخل الكلام يعني الاستثناء هو اخراج بعد ان افضح اللي لو لا لاستثناء لا في الحكم دخلوا في حكم الكلام إلا الإنسان إلا في خسر مهمة المؤمنين والكفار إلا الذين أمانوا عاماً بعض الأفراد اللي لدخلوا الاستثناء لدخله عمومه تمام كده؟ بدا عن الاستثناء وإنما صحه بشرط أن يبقى من المستثناء منه شيء يعني لو قلت استثنيت كل الناس يبقى كده ما بقاش فيه استثناء يبقى ده قلية العام أخطى ومن شرح له أن يكون متصل بالكام وده يعني مش, مش مهم ما قوي في الصوت <تصفيق> يعرف اللي هو قاله التخصيص. ده التخصيص يعني كل التخصيص إخبار ما لو لو دخل في الكلام والاستثناء يوم والاستثناء فعلا منه ناشي. لكن هو بيقول بقى ايه لما تثنيش او تخصص بحيط تخرج كل القرب عن الشكر. يعني كل بشر يعني ان الشر في الخسر كل البشر وكده ما عالهاش معنى الاستثناء منهش معنى اعظم طيب وانما يصحه بشرط ابقى من المستثمر منه شيء يعني يصح الاثناء يقرر ان يبقى من المستثنى من شيء وشرطين ان يكون متفقا بالله مثلا إيه؟ في العقد او في القسم بالله ان اصلي لله في اليوم 100 مره مثلا 1000 واكيد بعدين قال الا تعوذ سي ما بيستغرب يعني بس ما كده اقول يعني يعني ما فيش ما فيش ضرر الله ور عليه طبعا ده حكمه ده ده مش بيه مثلا عقد زواج زوجتك ناتي لكيت قام قال شرط بعدويه بقى ومش عارف انفصل عن الثاني يبقى الشرط مش هنا عشان ايه شويه في التاريخ بقى ايه نخش, نخش, نخش على مقاطع النبي في السفر وجمع في السفر قصر السفر هل يعم كل سفر بفعه هو محتاجين قول عشان يعم تمام محتاجين قول عشان سفر كل يعني نقول ان كل سفر ظيه النبي سفر خطط لللعبه قال يبقى عام لا لكن لو قلت كده يعني لو كان السفر فيه قص مثلا يبقى عام. كده لفظ تصع وم كل حاجه فاكره منه السفر الخطير عشان كده لكن لما سأل ندور بقى ملابسات اللي بيستنتج منه حاجات احنا مش ونفس الكلام الغلط ماشيه. ويجوز تقديمه الاثناء على المستثنى منه. الايه? بطل. يبقى اقرى حاجة ولا ايش? هذا أهلا. يبقى اللافظ بس ولو كان عنه وانا بيقره أقره, اقره على عمومه. ماشيه? لو اقر فعل يبقى ذا فعل. ويجوز تقديمه الاثناء على المستثنى منه منه. طبعا ايه لغة? يعني ممكن يقول. الا محمد كل ضرر مجتهدي. مثلا ايه. ايه صح لغتاني. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره اللي هو اللي انت بتقول عليه بعد الاستثناء من الجنس او الاستثناء الممحطة عن السابق مفهومة لك؟ قلناها من شوية يعني. هيجي بعد كده على التقييد بالشرط والتقييد بالصف خلينا نقول التثناء دي عشان ايه اه شرفية مثل قبطة جيلة بصعب دي في الآخر في فرقة او لبسة بين العام والمطلق. فالفضل يبتل على انك يجري على كل افراد. لكن المطلق. لا في المطلق بحاجة شبه عام ولكن بقى الحك اي احد من الاراض يقوم بي يأتي بالمطلق ده. يا مثلا. لو قلنا اكرم طالبا البيضا. ده. ده مش صحيح. ده اكرم طالبا. لا ايه? الطالب دي مساكرة ومش في السياق النفي ولا الاستفهام ولا ايه بقى ومش عام. ده ممطلق ليه ليه مطلق لانه ما يصدقش على رب عين الكلام هو مصابق على واحد عينه والمعارفة اللي احنا عارفينه يعني واحد يبقى اما يكون عام او مطلق فانا قلت لك لا تهن طالبا ايه عام ليه عام سياق النفي عام يبقى لو اهم اي طالب يبقى انا خلفت الكلام صح طيب لو قلت لك اكرم طالبا هل كده يبقى واجب عليا ان اكرم كل طالب ما هو قلنا ان هو عام يبقى لازم اكرم ده وده ده. قلنا في لا تهن يبقى ما نفتحين ولا واحد يبقى لو قلت اكرم طالبا لو قلنا ان عام يبقى لازم معنى الكلام ان انا اكرم كل الطلبة. لكن اكرم طالبا ديت يبقى انا واجب عليا اعمل ايه اختار واكرمه بتمون مطلق يبقى المطلق يعم جميع الاطفال لكن على سبيل البدل مش الشمول والعام يا جو... يا عم جميع الاطفال بالحكم على الشمول يبقا أنت لو قلت إذا كانت لا تكرم طالباً يبقى معناك هكذا لا تكرموا ولاحد لو أكرمت واحد يبقا أنت خليفت الكلام لو أكرم طالبا يبقا أنت مش مطلوب لأنك تكرم أكثر من واحد أي واحد أنت مضغير مطلق وانت أن طار ولا يبقى واحد بس إنما لو في العام كلهم تمام الفرق هكذا الفرق بين المطلق وإيه والعام العام لما أستثني منه يبقى اسمه إيه تخصيص المطلق ذرا ما يبقاش مطلق في كل ناس مقيده تمام؟ رقبة دي مطلق كانت مقيدة فين؟ المرة اللي قبلها تحرير رقبة مهينة يبقى اولين دوت مطلق كل الرقاب الثاني مطلق برقبه معينة فاني ما بيعمل المطلق يقيد بصفة او بشرط عام يقعد بصفة او شرط او يستثنى منه لان العام مش فرد حد المطلق فرد واحد برضو و لكن مش محدد فما شفاقين اقولك اكرم طيبا الا فلا مش صح شغة لكن تقيمه اكرم طالبا مبتهمة تقيد بصفة او بشراء طالبا ايه مدى واجبه ماشي يبقى المطلق ما ينفعل انها استثني من المطلق لنقيد المطلق ممكن استثني من العمق قيد العمق ماشي كده فرق بين المطلق ولا ايه كده في المقابل العام وطار المطل مقيد ماشي لو كمنا قبدا كبير قوي أو... لا يعني قد الوراقتين دا هي دي آ.. هي لسا السنائق مع اللي ده السنائق العام ومالسف ايه هنقف عامة الناط وقل لها ايه اه وقدا طيب بس احنا قلنا الكلام ده هيجي ان شاء الله تعبوا اللي تشيرقوا علي اننا نطلع على هذا الوقت داخل اه باكوباية يلا ننقفل الام في هتا وننقفل على اجهز تخصصه بالكتاب تب دلوقتي في الوراء التخصيص التخصيص دوت من العام المخصص من العام والتخصيص دوت يكون باحتلات التصائل او القيد بصفة او بشرق ايكون منفصل اصلا عن لغة. ماشي هذا ايه التخصيص إيه مثلا اكرم القوم لا زيدا يبقى زيدا مستثنى اتقين شرط اكرم القوم ان اكرموك طبعا هي اصطعام عشان القوم دي معرف بالفل ان اكرموك ده شرط او اكرم القوم المكرمين لك ده بصفة معينة ماشي دي الامثل مثلا ولنا يبترون الكتابة من منهم كاتبوهم علمتم فيهم خيرا ده خصص شرط خصص من فين العام اللين يبكون عام عشانه مبهم هذي اسم شغل اسم اسم موصول اسم الموصول, اسم الموصول يبقى كل العبيد اللي هما يبتغون الكتاب واجب لك او يعني مستحب على كله انت تكاتبهم فكاتبهم ولينا يبتغون الكتاب منهم فكاتبهم وغاية هنا يبقى لكل العبيد ولكن الخصيص عمل او يا عمل ايه انتم فيهم خيرا ماشي الفرق بين الاسماء والتخصص ان الاسماء يخرج من الاسم أفراد. ولا التخصيم بالشرط اللي بالصفه يطب حكم على مع طرف معين في ال... يعني الاستثناء بيطرح من العام بيطلع بره انما التقييد او اسف تخصيص بالشرط او الصفه كلمه التقييد لما تيجي مع العام تبقى مع ان هو في الموضوع اسمه تخصيص العام التقييد تبقى مع المطلق ويمكن نفس الانفاض في موضوع الصفه او اللي... فيبقى التخصيم ب... بالاستثناء فصل الاستثناء يطرح شويه يطلعهم بره بالحكم ده انما التقييد بتقيد او ب... بشرط او صفه يبقى الحكم اللي هو بتاع على بعض الناس ويحل الباقي فدول كان عام لكل العديد لكن لما قيدوا بإن أعلمتوا فيهم خير يبقى أبقى حكم الكتاب المكتبة دوت لللي أنت علمت فيهم خيرا وأخرج الباقي الموضوع لا الاتنين مش واحد أقول إن إلا الذين أمنوا. يبقى إلا الذين أمانوا وخيروا بره حكم الخسر وبقي الباقي لكن الثانية دي كاتبوه يعمل الكل ان علمتم خيرا يبقى اللي انتم بتشوفهم خيرا تكاتبوه من مختصين بالحكم <تصفيق> لكن الحكم القضائي فان الذي خسر هو ايه يعني تقول ان الانسان لا في الا المؤمنين لكن مو تقول ان الانسان لا في خسر وان الانسان لا في خير بشرط الايمان ان امنوا يبقى الحكم الافضل خسران لما عايز انت تخرج مين الخسران تبتسنيهم. لو الحكم قبل الخسران وعايز بقيه على الكريم يوم تبتسنيهم اشتعني تقيدهم بشربة. ان الانسان الذي يخفروا بالله. راح كده. يبقى الحكم الاقلي. فضل لمنهم. فضل للباقي. اما تقول لك الشرطة او الصفة. فضل اللي انت صفة عن الشرطة ماشي في الغنم سائمة زكاية. الصفة بتاعتي سائمة دي. خلال الحكم بصف بالغنم السائمة. الزكاة الغنم السائمة فقط. ماشي. شو الاستثناء؟ يعني المستثنى منه شيء ويكون متصل الكلام ولا يغرق كل العام حتى لو مستثنى أكثر من النص يعني كنت أستثنى أستثنى النص ده على كلام المؤلف وين كان العربية؟ العرب يعني ما يأتوش استثناء دي يعني لما يكون مثلا هيصف حاجة بخمسين مية يصفها من تحت أو بحاجة كتر من النص يصف من قوة مثلا ايه انا عندي اه ضعناءات او ما عندي مثلا ايه ثلاثة وشيئاً الشذاوة من 50 من المية أنا عندي 300 و أقل من 100 لكن لو هقول عندي 300 أكثر من 50 شوية 70 يقول ربعمية إلى شوية يعني ملطرش يقول عندي ربعمية مثلا يعني ربعمية إلى 120 كان يعني العقل ما يخليه الموضوع دو و لكن العام ما تعودوش على كيف ملطرش كالكي عم؟ هم؟ لمفا؟ أنا أقول دلوقتي هل لمفا هو العين عندي مئة ده ما عند العرض كان هو نفس التركيب بتاعه عن ايه اللي العرض ما اتخذوهوش يعنى ما هي ما استخدمش اكتر من النصف ولكن مشكلة على المؤلف لاتناء يا الباقي ما يتنا منه اي شيء هو ايه التمييز يبنو ايه التمييز <تصفيق> <تصفيق> ايه ايه ايه ايه اه لا تفكيز ده كين يبنيها فيش, تمي... فيش كلمة تمينة وشكلها وشكلها وشكلها ايه لا اه اه تميز بعض الجملة ماله بقى تميزها بحكم يعني الجملة كلها الجملة كانت دول حكم العام عشان تنسى بقى يبقى حطيت الحكم ده ورقى بعض النسخ وبعضها بقى الحكم ده بقى قصة والشرق هو اللي بقي او اللي عاكس الحتة ان ممكن يكون الاستثناء دوت مصرق لكل المسلمين فعلا عاكس اللي هو قايله لو ما كان بالعدد مثلا ايه الصح ان انت تقول اكريم الطلق المهمين ولو كانوا كلهم مهمين او اكتب ان نصوهم مفيش خلاف فان الناس ده يجوز في العربية ماشي؟ لكن لو عدد يعني مية ما يجوزش عندي العربية ماشي؟ لكن لو كانوا بالاوصاف ممكن الاستثناء يتغرق كل المستث منه ان عليه ليس لك عليهم سوء الا من اتبعك طب لو كانت اتبع ليس اكثر من اللي ما تبعوهوش فده عامل زي ما يكون مية لثمانين بس ده هي عن العرب من الجنة إيه من أبا؟ ما أقول لو الاستثناء بالوصف ممكن يكون الاستثناء المستثنى منه أكثر نصف المستثنى أكثر نصف المستثنى منه لكن لو, لو بالأعداد لو بالأعداد ما, ما يستثنيش أكثر النصف فالمون محددين لكن لو بصيفة ما يشتني في اللفظ لا واضح من لا من اللفظ ده ولا من الضغط على كده هو جائز بعربية ولكن تعرف من بعد كده بقى حاجات ثانية هي ولو استغرقوا كله مشاكل برضه. ما مشاكل برضو كما الموضوع بالاوصاب اللي لو ما ينفع طيب مسألة ان هو يا اثناء من الجنس وغيره اللي هو الاثناء المنقطع ايه مثلا ايه قد الناس الا بيدا ده طبعا زايده جزء من الناس فده يبقى المطلب اللي هو من نفس الجنس قد قومه الا حمار والحمر مجاش يعني الحمار مش من قومه ده منقطع طيب ان هو ممكن تفقدره لكن او معناه كده لسته عليه ده هو المنفصل اوه بس هو يعني اترض من كلمة منفصل هنا عشان يقولنا قبل كده ان المنفصل دوت هو الاستثناء المو... لتقصيص المنفصل اللي هو المنفصل يعني كده منفصل يعني قادم القوم إلا حماراً معناه لو بقيت بمعنى إلا يبقى الحمارة واحدة القوم لكن هي معناها لكن قوم لكن حماراً لم يأتي وبقى عكس الحب الثوم منهم يعني ماشي ايه عليهم بالمصيد إلا من تولى ورش ده لا لاك عليه على عليهم بمسيطر الا من تولى كفر فعذبه العذاب الاكبر لو قلنا ان هو بمعنى كده ان نبيع السلام ليس على مين بمسيطر المؤمنين والكفار بمسيطر انا بقول لك لاك عليهم بمسيطر الا من تولى كفر ده هو سيطر على من تولى وكفر مش مظبوط ده اسمع بقى هي معنى الجمله لاك بمسيطر لك يا ولا كفر فعذبه الله عذاب الاكبر زي كده هي جمله جديدة. ماشي نل منور <تصفيق> كفر بالله بعد ان ادينه الا ان اكره وقلب مطمئنهم ايمان من, من اكره من كفر بالله من بعد ايمانه طال هي هي هي الا فكره قلبه مطمئنهم ايمان يبقى ده جزء اللي نطق بالكفر فلو نطق الكفر فعلا يبقى ياخد عكسه ولكن غضب الا الراي ده هو فيها ايه عنده الشرط هي جزء متاخر مقيد يكمل الراي خلاص ليه؟ رجل حرامي جزهلا لفت عليهم بمسيطر معناها ايه؟ يعني انت مسيطر على اي حد فاح؟ طيب لن لفت عليهم بمسيطر يعني انا لفت عليهم الا خلاف كيف انا مسيطر على خلاف؟ فلو اتقال انها مطل بمعنى فعل التفاضح يبريعي بس لان الناس مسيطر الا الكفار مسيط كفار وده تريح اسبوع وان بدأت الجاعة رفو مالعين؟ مريش اوي يعني بس سبقت كتير يعني ماشي انا كمان هفكر في دي لو قعدنا زي اللي فات الصراحه يتنصب جدا Als <laughs> er de test op kon krijgen. Ja. Dat wordt hier al. Ik ben er. Dat kan geloof. Ja. Dat doen jullie. Dat is <laughs> dat. Ik hoor het hartje. Dus <laughs> dat ze eigenlijk een bepaalde tijd